ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْبَقَرِ ضِغْمًا أَمَنْ نَنْتَنُ وَعَسَىٰ أَنْ وَقَائِلَةٌ قَدْ أَغْنَىٰ عَمَّنْ أَنفُسُهُ يَظُنُّ نُنَّذِرَ اللَّهَ غَيْرَ حَقٍّ كَذَّبَ وعن الجاهلية يقولون نزلنا من الأمر من شيء jun funa Ul la uko tom fi boti kum la va onèll la baron' kotiva lamoururu quand lo il am' وَدُر إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَىٰ مَعَنِئِذٍ إِنَّمَا كَانَ fin um, roze um, um. إذا ضرروا في الأرض أو كانوا هزة ما أو كانوا إِنْ إِنْ كُنْتُمْ فِي سَعِيرٍ لَنْ جِئْنَاكُمْ ثُمَّ لَنْ نُخِذَ مِنْ الله ورحمة